أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء və fəlm the وَمَا فُغُوُ <تصفيق> <تصفيق> Amen. Mm -hmm. Oh, my God. Thank you. خالد ف و ما تكون من المرسين ولا تدعوا بِنَا حِمَالًا فَأَكْوَانًا يَبُ فَإِنْ فُتِنْتَ وإن يمتزك الله بضرح فلا كاشف له إلا هو وإن Gayâ reddan göz aunque enc Mazlaka və وإن Ну <تصفيق> the Allah wow. Olliya İzlədiyiniz üçün Bor we <inaudible> بِمَا نُوحِي إِلَيْكَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ مَا بِأَصْحَابِ النَّارِ وَهُوَ خير